وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنَشَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن